اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم يا من يرى ما في الظمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى في الشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قولكم أم فإن الخير عيدك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك أيدي أرفعو ما لي سوى قرعي, قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي, فأي باب أقرع إن كان لا يرجوك إلا محسن فالمذنب العاصي إلى من يرجع حاشا لجودك أن تقنط عاصيا فالفضل أجزل والمواهب أوصع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع ثم الصلاة على النبي وآله خير الأنام ومن به يتشفع يا من يرى ما في الظمير ويسمعوا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 فلئن رددت فأي, فأي باب أقرعوا أقرع إن كان لا يرجعك إلا محسنوا محسن فالمذنب العاصي, العاصي إلى من, من يرجع حاشا لجودك أن, أن تقنط فالفضل فضل اجزل والمواهب أوسع ومن, ومن الذي أدعو وأختف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع ثم الصلاة على النبي وآله خير الأنام ومن به يا من يرى ما في الظمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى في الشداء بكلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قولكم أم فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري, فقري إليك وسيلة, وسيلة فبالافتقار إليك أيدي, أيدي أرفع, أرفع ما لي سوى قرعي, قرعي لبابك حيلة فلئذ رددت, فأي رددت فأي باب أقرع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 ومن, وَمَنِ الَّذِي أَدْعُوَ, أدعو, أدعو وَأَهْتِفُ بِاسْمِهِ إِنْ كَانَ, كان فَضُّكَ عَنْ فَقِيرِكَ, فقيرك يُمْنَعُ ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى, على النَّبِيِّ وَآلِهِ, وآله خير, خَيْرِ الْأَنَامِ وَمَنْ, ومن بِهِ يُتَشَفَّعُ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 يا من يا خزائن, خزائن رزقه, رزقه في, قولكم في قولكم أم فإن الخير عيدك أجمع, أجمع ما لي سوى, سوى فقري, فقري إليك وسيلة, وسيلة فبالافتقار إليك أيدي, أيدي أرفعو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 أم فإن الخير عيدك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبلا للإفتقار إليك أيدي أرفع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فَإِنْ أُرِيدَتْ تُفَيَّأَ بِأَيِّ بَابٍ اقْرَعُوا إِنْ كَانَ لَيَرْجُونَ إِلَّا مُحْسِنُونَ فَالْمُذْنِبُ الْعَصِيُّ لَا مَن يَرْجِعُ حَاشَا لِجُودِكَ أَن تُقَنَّطَ عَصِيًّا فالفضل أجزل والمواهب أوصعوا ومن, ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنعوا ثم الصلاة على النبي وآلهي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 يا من يرجى في الشداء بكلها يا من إليه المشتكى, المشتكى والمفزع, والمفزع يا من خزائن رزقه في, في قولكم أم فإن الخير عندك خير أجمع, أجمع ما لي سوى فقري, فقري إليك, إليك وسيلة, وسيلة فبالافتقار إليك, إليك أيدي, أيدي أرفع ما لي سوى قرعي, قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي, فأي باب أقرع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 ومن, وَمَنِ الَّذِي, الذي أَدْعُوَ, أدعو وَأَهْتِفُ بِاسْمِهِ إِنْ كَانَ, كان فَغْلُكَ عَنْ فَقِيرِكَ, فقيرك يُمْنَعُ ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى, على النَّبِيِّ وَآلِهِ, وآله خير, خَيْرِ الْأَنَامِ وَمَنْ, ومن بِهِ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 يا من خزائن رزقه في قولكم أم فإن الخير عينك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبلا للإفتقار إليك أيدي أرفع ما لي سوى قرعي, قرعي لبابك حيلة قرعي فلئن رددت فأي, فأي باب أقرع, أقرع إن كان لا, لا يرجعك إلا محسن, محسن فالمذنب العاصي إلى من يرجع حاشا لجودك أن تقنط عاصيا فالفضل أجزل والمواهب أوصع ومن الذي أدعو وأهدف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع ثمَُّ الصَّلَة على النبي وآله خير الأنام ومن اللهم صل على بِ وَآ خَ الأناامِ وَمَمَبي تَشَو اللهم الله صال على آل مححَدٍ وَعَ وَحَمحد وَبارك وَسل سَلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم